وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في رفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فمصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم إنما كل كفار عنيد من علل الخير معتدم مريد الذي جعل مع الله إلها آخرة ألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطعيته ولكن كان في ظل بعيد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 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير يدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلول لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد.